اذا اردت الهم قطعا ينجلي فاجعل الذكرى دوما يا علي يا علي خذ بيدي فان لي كرن جوا يا عملي يا املي ايكون الهم في قلب به, قلب به ايكون الهم في قلب به صلوات صلواتكم اسمال ولي يبقى النداء الازلي من فتى الا علي الا علي يبقى ما من فتى الا علي الا علي أرض ناشد منه حمى يلحمى ومنه رب على الخلايق كالرمى ويا اسم يتردد بعال السماء والمن تخير البار الفاطمة علي علي هو الولي هو الولي حيدر علي, علي ما من فتى إلا علي إلا علي هو الولي هو الولي حيدر علي ما من فداء إلا علي إلا علي يبقى النداء الازلي الازلي ما من فداء الا علي الا علي الا علي يبقى النداء من فداء الا علي الا علي منه بالكعبان ويلد دون البشر علي علي منه كبر يوم خيبر وانتصار علي علي منه من صلب الإمام المنتظر ومنه من الكون ياخد للعبار هو الولي هو الولي حيدر علي ما من فتاة إلا علي إلا علي هو الولي هو الولي حيدر علي, علي ما من فتى إلا علي إلا علي يبقى النداء الأزلي علي <تصفيق> إلا علي إلا علي من علي ما من فداء الا علي الا منه ردت للشمس دون الملائكه علي, علي علي البسمله علي منه عمه وهل اتخصت لها علي هو الولي هو الولي حيدر علي, علي ما من فتى الا علي الا علي هو الولي هو الولي حيدر علي ما من فتى الا علي الا علي الا الازلي الازلي ازلي من فدا الا علي الا علي الى علي يبقى النداء الازلي الازلي ما من فدا الا علي الا علي منه شرف كعبة الله بمولدة علي علي ويا نشيد أهل الجنان ترددة علي علي منه بالشدات ننخى وننشدة علي علي ويا بطل من صالتة تخاف العداء علي, علي هو الولي هو الولي حيدر علي, علي ما من فتى إلا علي إلا علي هو الولي هو الولي حيدر علي ما من فداء الا علي الا علي يبقى النداء الازلي الازلي ما من فداء إلا, الا علي الا علي يبقى النداء الازلي الازلي ما من فداء الا علي الا علي يا هتاف الشيعة تهتف بالحشر علي علي ويا اسم بس لو سمعنا نبتشير علي علي منه نور على الكواكب منتشير وش يقول الخاطي لمن يعتذير علي علي هو, الولي هو, الولي علي علي هو الولي هو الولي حيدر علي هو الولي هو الولي حيدر علي هو الولي هو الولي حيدر علي مَا مِنْ فَتَى إِلَّا عَلِي إِلَّا عَلِي إِلَّا عَلِي إِلَّا عَلِي للشاعر الأديب نجم الصراف الكاظمي